Book 2 4 4 في الشكوله في المدرسه في المدرسه ده مي اين نحن اين نحن نحن في الشكوله نحن في المدرسه نحن في المدرسه مي مايمو عروكي عندنا صف عندنا درس ت uczni هؤلاء هم التلاميذ هؤلاء هم التلاميذ ت فيتيلكا هذه هي المعلمة هذه هي المعلمة سي كلاس هذا هو الفصل هذا هو الفصل شو ما روبو ماذا نعمل ماذا نعمل؟ <تكلم> نحن نتعلم نحن نتعلم نهن نتعلم ми вивчаємо мову. Нахну на тааламу луга. Я вивчаю англійську мову. Ана а тааламу Ана а Ти вивчаєш іспанську мову. Анта та тааламу л'іспанія. En teta ta allam el Espania. Vin vivchai Niemesku mow. Hua yata alla mul almania. Hua yata allam l Almania. Mi نحن نتعلم الفرنسية. ви вивчаєте إيطالية. أنتن تعلمنا الإيطالية. أنتم تتعلمون الإيطالية. вони вивчають روسيську мову. هم يتعلمون. حضراتكم تتعلمون الروسية. Ом'я талламун ель Русія. Вивчати мови цікаво. Таллуму Лугат, Шейон Мумте. Таллум Лугат, Шейон Мумте. Ми хочемо розуміти людей. Ми хочемо спілкуватись з людьми. Нуріду, анна текалама ма аннас. Нурід, анна текалама ма аннас.